يقول خل يسمعوني انا اللي عشقي للابد خل يسمعوني انا اللي عشقي للابد من اللي عاتبني وحسين يذوبني من اللي عاتبني وحسين خل يسمعوني انا اللي عشقي للابد خل يسمعوني انا اللي عشقي منقول يعاتبني وحساني ذوبني منقول يعاتبني خليني اسمعوني انا اللي عشقي للابد خلي ابدا منقول يعاتبني وحساني ذوبني منقول يعاتبني حتليل الابد خلي يسمعوني انا اللي ايه من هولي عاتبني وحسد ايه من هولي إي حسين وحبي يظل بني كعبة نطوف عليها قلبي حالين شوقي لبي واظل ماشي مثل ما في قلبي احس اني في قلبك احد احسن حبك يظل عمري كعبا يطوف علينا قلبي حاليني شوقي لك ادوب في طعم اسمك واظل مثل ما في قلبي احس اني في قلبي صلاه على النبي صلاه, اللحنبي صلاة اللحنبي حسن حبي ومذهبي صلاته على النبي حسن اكلي ومشربي الله على النبي ايه صلاته على النبي اي قره عيوني يدخله والله احد قره عيوني يدخله والله احد ما حد يدوبني وحساني يدوبني ما حد يتوبني. وحسين يتوبني. وحسين يتوبني. ايه قال لي يسمعوني انا اللي عشق للاباه قال لي انا اللي عشق الاباه من هون يعاتبني وحساني دوبني من هون يعاتبني وحساني يا يقولون ايه, يقولون إيه يقولون أنا مجنون وصدق ما يقولون لا الحب قدته غرام الكل من هون وحد وحده وحده واحد بارك الله هلا هلا يقولون انا مجنون وصدق ما يقولون لا انحك لي فقدت غرامه وكل منون حق القلب المحبه تحسين ما ينفع الكل يجنني بقولك بار ولا يهمني اللوم صلاه الله عليه تدير روحي والجسد ما ينموني تدير روحي والجسد ما ينسد الجيبني وحساني ذوبني ما خلي يسمعوني اللي عشقني الابد خليه <تصفيق> عاتبني وحساني دوبني. بي قره العين سكرت على حبه ورفعت الليل يد يا رب احفظني عاشق وانا لو عند قلبك يحب الاول حسين يذوب الثاني حسين هلا هلا ايه انا قمتنا في وين حبيبي قره العين يا رب احفظني عاشق ورفعت الله وسكرت على حبه ورفعت الليله يديك يا رب احفظني عاشق وانا لوحنت قلبيين يحب الاول حسين يذوب الثاني بحسين صلاته الله عليه كتبتوا الباري سنة هذا مضموني كتبتوا الباري سنة هو اللي خانقني وحساني توفني هو اللي خانقني وحساني خلي يسمعوني خلي يسمعوني انا اللي عشق للهبات من هون عاتبني وحساني دو ولي عاتبني من هو عاتبني الف على النبي النبي البحر